وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى قراءة الحميد إن الذين تفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام وَإِذْ وَأَنَّا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ, والقائمين وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذَا آنَسَ النَّاسُ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ لِذَٰلِكَ وَعَلَى كُلِّ ضَامِدٍ وَعَلَى كُلِّ إشهدوا ما نافع له ويذكر اسم الله في أيام معلومات في أيام معلومات نل ما رزقهم بهيمة الأعماق فكلوا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم ول وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوتان واجتنبوا قول الزور